لله في الآفاق آيات لا عل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك أفإن هداك بعلمه لعجيبات تزور عنه وينسى عطفاك لله في الآفاق آيات لا علم أقلها هو ما إليه هداكا ولعل في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عينكا والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياكا